قالوا يم العيون السحراء واصخي لكي خرس اللسان خرس اللسان حروف مملكة العجية ga je klaar? We zitten vast in een